يقول تجرح حبيبك دوم وتقول مدري تجرح حبيبك دوم وتقول مدري. مدري طيب متى تدري إذا قيل لك مات وفر دموعك يبي يجي يوم تجري إذا رجعت وما رجع لك زمان فات يوم من أموت ما يظل غير ذكري وغض الندم يفتح قديم الملفات تبي تجي وترش بالدمع قبري وفي وقتها ما محتاج دمعات بتقول لي آسف وتسكت وتسري وليا سريت ترجعك بعض الأصوات لا صاح ولا موات ما عاد بدري وليا التفتت وجيت ما رد وموات ما فاد بك تلميح وجهي وشعري ولا فاد صوت اعتاب مليان عبرات حطمتني بجروح وأنا بصبري لجلك صنعت من الجروح ابتسامات حطمتني بجروح وأنا بصبري لجلك صنعت من الجروح ابتسامات كم جيت لك مكسور وزودت كسري اقسى من جروحك لطنشت بسكات وانا محالعات بك يوم ادري اخاف اجرح خاطرك بالعتابات اسكت وخليها على الله وشري خاطرك لو قلبي يتشققها صيحات اسكت وخليها على الله واشري خاطرك لو قلبي صيحات انا اعطيتك يلغى الغلا كل عمري وتبخل تراضي خاطري بالكلمات افا اعطيتك يلغى الغلا كل عمري وتبخل تراضي خاطري بالكلمات شفني اذا زعلتك على طول عذري جاهز ونابع من حنان وغناعات ما فيه شي الزعل لا تهذري خلنا استغل العمر والعمر لحظات العمر يجري مثل ما الدمع يجري ما دامنا مع بعض ليش هلاهات خلنا نوفر حزننا دام ندري نبين تفارق يوم منذك حسرات قبل الندم وقبل يضايق هجري أصنع معي ذكرى جميلة للوقات وان كان ما همك كياني وقدري على غل الحب قدرو كرامات وان كنت تستانس اليضاي صدري اجرح على كيفك جروحك مسرات اجرح حبيبك يبي يجي يوم تدري لا قلت وينه والقبر جاوبك مات والسلام اذكر